ظالمين آمين إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 فَأَيْنَمَا تَذْهَبُنَّ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ منكم أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ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 كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله